قزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل أرى كثيرا من الناس أثناء طوافي يتزاحمون على تقبيل الحجر الأسود فهل هذا يصح أو لا هذا يؤدي إلى التدافع ويؤدي إلى الإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تتزاحم على الحجر إنك رجل طواف والاصل لا ضرر ولا ولا درار والمسلم أخو المسلم والإشكال ليس في ذلك يعني إن كان في الرجال يمكن يحتمل ما نراه لكن النساء يدفعون الرجال والرجال يدفعون النساء من أجل تقبيل الحج وهذا ليس بواجب وليس الطاعة نقول بأنها طاعة ستصل بالإنسان أن يكون الحج مبرورا عمر لما قبل الحجر قال إنك لا تنفع ولا تدر لكن هو رأى النبي يفعل فراد أن يفعل فهذا على التيسير حتى لا تضر فيها ضرر عظيم ومفساد عظيمة لا تتزح وحتى إن قلنا بأن الفقاء قالوا الأفضل القرب من البيت وأنت تتطوف إلا من التزاح فتباعد أفضل لك حتى لا تضر الآخرين الأصل لا ضرر ولا ضرر